المرأة حين تتلمذ على يد محمد صلى الله عليه وسلم مات طفل أم سليم فبكته واحتسبته ثم تغلب إيمانها على حزنها فغسلته وطيبته ووضعته في فراشه ولما جن الليل نهضت فأعدت عشاءا واغتسلت وتزينت بأجمل ثيابها وتطيبت فلما عاد زوجها لم تصدمه بالولولة والنواح براعته بأناقتها وطيبها وحين سألها عن طفله طمأنته بقولها ما كان ابنك منذ اشتكى أسكن منه الليلة تعش الزوج وأمضى ليلة من أجمل لياليه ولما لاح الفجر نهض واستعد للخروج فأوقفته وقالت بصوت ينث إيمانا يا أبا طلحة أرأيت لو أن رجلا استودعك وديعة فاستمتعت بها ثم طلبها فأخذها منك تجزع من ذلك؟ قال لا قالت فإن ابنك قد مات لكن أبا طلحة جزع وعاتب حبيبته قائلا تركتني حتى تلطخت ثم أخبرتني بابني حمل طفله وغمره بقبولاته الحزينة ثم انطلق إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ليحدثه بما فعلته زوجته بقلبه نظر صلى الله عليه وسلم إليه متعجبا من عظمة تلك الفتاة وسأله بِتُّمَا عَرُوسَيْنِ وَهُوَ إِلَى جَنْبِكُمَا قال نعم يا رسول الله فدعى صلى الله عليه وسلم لهما قائلا بارك الله لكما في ليلتكما فحملت أم سليم تلك الليلة وخلال حملها لم تتوقف عن صحبة نبيها صلى الله عليه وسلم فقد نذرت نفسها وأطفالها ووقتها لله كانت تصحبه في أسفاره حتى قال أنس إنها تخرج إذا خرج صلى الله عليه وسلم وتدخل معه إذا دخل فكان صلى الله عليه وسلم يثمن جهادها وتميزها وتسخيرها بيتها لله ذات يوم عادت معه وهي على وشك الولادة وقد توقف الركب على حدود المدينة فأخذها الطلق فقال صلى الله عليه وسلم إذا ولدت فأتوني بالصبي فولدت غلاما ثم قالت لأنس انطلق بالصبي إلى رسول الله انطلق أنس فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يسم إبلا أو غنما نظر صلى الله عليه وسلم لأنس فقال أولدت بنت ملحان قال نعم فألقى صلى الله عليه وسلم ما في يده فتناول الصبي بحفاوة وقال لأصحابه ائتوني بتمرات عجوة مد أحدهم تمرات العجوة فأخذ صلى الله عليه وسلم إحداها فمضغها ثم أخذ جزءا منه بأصبعه وجعل يحنك الصبي أن يحك بالتمر سقف فمه فبدأ الوليد يتلمض بلسانه فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلمة جعلتهم يبتسمون قال انظروا إلى حب الأنصار التمر ثم سماه عبد الله كما فعل مع ابن ذات النطاقين العظيمة حين أقبلت من مكة حاملا كانت الفتيات تلميذاته وشريكات نهضته وناشرات الوعي والفضيلة في دولته تحضر أصاب الوثنيين بالجنون فأعد العدة لتدميره